ما نطعنكم Oh, <laughs> وَتَذَكَّرْ عليهم الْقِيَامَةِ وَإِذَا نُعِيرُوا Well, I... waa yu qul to be able Wat komt er? is je vrouw? Waar We'll be right ويسقون فيها كهزا كان نزاج آزا جديدا ويسقون فيها كحسا كان لساج هذا الجبيلا ويسقون فيها كذا كان من ويطوب عليهم مردان مخدل Thank you را رو رو رو رو رو Kun to see Thank mm -hmm. you.